وقت مضى وحال تبدل أين الماضي الذي كانت تجمع الناس فيه حياة البساطة تجمعهم المحبة والألفة ومن الذي يجري في حاضرنا من الفرق والتباعد وكأننا ندفن الإخاء في مقابر الماضي يا لوحة الماضي الفاني بمشاله يا باقي الذكريات ياتب الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحاله كنها ما عاد الزمن في حزه سباقي يا لوحات الماضي الفاني بمشانه يا باقي الذكريات بذكراها الباقي يا قافله في طريق الوقت رحاله كنها ما عاد الزمن في حزه سباقي عبرت بالشعر والحانه ومواله عن صديق الحب لك عن خاذق قشواقي كني معك عاشق كن مشغول بهباله مرضان من بعد فرقاكم بلا راقي ما يدري بعلته عمه ولا خاله ما يدري يلا الذي من زمزمه ساقي يا لوحة الماضي الفاني بمشاله يا باقي الذكرا ياتب ذكراها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحاله كلها ما عدا الزمن في حزات سباقي يا لوحة الماضي المملوح بحواله بعدك تبدل زمان بدل أخلاقي يا ماضي انعشت فيه بارد ظلاله اليوم شمسان ساوات يا الماضي احراقي ابكي مثل من بكى لو فراق عياله واصد عن حالتي من اذواقي يا لوحه الماضي الفاني بمشاله يا باقي الذنوب بذكرها الباقي يا في طريق الوقت رحالة كنها مع ذا الزمن في حزه سباقي الوقت عن بير ماضي ناقى هو القاعل بير حاضرنا بحراقي يلي تلوموني من غنى بمقالة ما قال غير الكلام العالي الراقي من عاش ماضي وحاضر واختلف حاله دمع على الحالي المتقود رقراقي يا لوحة الماضي الفاني بمشاله يا باقي الذكريات بذكرها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحاله كنها ما ذا الزمن في حزه سباقي لدت حياة الفتاة ما هي مع لو يجمع المال طبت ما هي مع الجاه والمركب والمنزالة ولا الشهدات بي صفحه لو لدت حياتي الفتى في ساعه قبله والناس تبدي تراحي باللي نعماقي يا لوحه الماضي الفاني بمشاله يا باقي الذكريات بذكره الباقي يا قافله في طريق الوقت رحاله كنها مع هذا الزمن في حزه سباقي لذه حياة الفتى في ساعه قباله والناس تبدي تراحي من اعماقي ما يحمل الحاقد يوم خاب حماله ما هو على الدرب ولمعني الساقي هذه ترى لذت في القلب محتاله لا عاش في ذا الزمن تغي ونفاقي يا يوحاة الماضي الفاني بمشاله يا باقي الذكريات بذكرها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحالة كبها مع الزمن في حزات اسباقي